وَمَا تَأتيهِم مِن آيَةِم مِن آيَاتِ رَبِّهِمْ إِللاا كانَوا عَنْهَا مُعَرِضير فَقَدِكَ الذَّبُ بِالحَِّلَ م جَاءهُ فَسَو فَيَأتيهِمْ أَم بَاءُ مَا كانَوا بِهِ يَسْتَعزئون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 وَلَوْ أَنزَلنا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرون وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبِثْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ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 قُلْ أَغَيرَ اللهَّ اتَّخذ وَلَ فَطِر السَّمواتِ وَالأَرض وَهُو يُطعم وَلَا يطعَم قُلْ إن أمِرْتُ أن أكُون أََّلَمًا أَسْلَمَ وَلا تكُ نَّ منِنَ المُشِكين قُلْ إنِي أَخَافُ إن عصَييتُ رَبّ عذابَ يَوْمِن عظيم.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 وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم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 وَظَلَّ عَنْهُم ما كانَوا يَفْتَرُون وَمِنْهُم مَ يَسْتَمِعُ إلَك وَجَعَلنَا عَ قُلُ بِهِمْ أَكَِّةَ أَ يَسْقَهُهُ وَ فِي آذَانهِم وَقُرَ وَإ يَرَوْكُل آيَةِ ل يُؤمِنُ بِهَا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 ففي في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم ما ثرطنا في الكتاب من شيء ثم الى ربهم يحشرون والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات مَن يَشَأْ ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن أَتَاكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرِ ٱللَّهِ تَدْعُونَ أَغَيْرِ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ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 لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح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 يَقْصُصُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ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 ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وَهُوَ القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَن يَنجِيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنjَانَا تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجانا مِن هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هووَ القادِرُ على أَ أَبَعَسَ عَلَكُم عَذاَبًَا مِن فَووقِكُم أَوْمِن تحتَِ أَجُلِكُم أَوْ مِن تَِْ أَجُلِكُمْ أو, أَوْ يَلبِسَكُم شعَ وَيُذقاَ بَعضَكُم بَأس بَعْضم انظُر كيف نُصَرِّفُ الآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ أَسْتَغِيثُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَأٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ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 أُولَئِكَ الَّذِينَ أُبَسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا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 وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ المُللكُ يَومَ يُم فَخُ فيِي الصّور عَمُ الْ الغَيبِ وَالشَّهادَ وَهُوَ الحَكمُخَب وَإِذْ قَا إذ رَهمُ لِأَبِيهِ آزَراءةَ التَّخِذُ أَصْناامًا آالِهَةً إنِي أَراكَ وَقَومَكَ فيِي ضَلَالٍ مُبين.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 فلما رأى القمر بازغا قَالَ هذا ربي فلما أَفَلَ قَالَ لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر َلََّا أَفَلَت قَالَ يَا قَوْمِ إّ بَر أُم مََِّا تُشِْكُون إِنّي وََّهْتُ وَجهَ للَِّذِي فَطَرَ السَّمَاواتِ وَالْأَرضَحَنِي فَوَّمَا أَنَ مِنَ الْ المُشِْكين وَحََّهُ قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وفع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وَكَيفَ تَخَافُونَ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ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 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَٰؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ ٱقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ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 تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ تَبْدُونَها وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ قُلِ اللَّهُ ثُمَّذَرهُمْ فِي خَوْضِهِمْ وَهذا كِتابٌ أَزَلناَاهُ مُبارََكُم مُصَدِّقُ الذي بَْنَ يَدَيْهِ وَلتٌ ذِرَأُمَّقُراء وَلتُن ذِرَاءَُّا الْقُرَ وَمَن حَوْهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ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 بِماَا كُ تُم تَقولُونَ عَ اللهَّهِ وَييرَ الحَّ وَكُ تُمعَن آياتاتِه تَسْتَكبِرُون وَلَ قَدَ جِئتُمُ نَافُرادَكَ مَا خَلَقناكُم أول مرة وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا مُنَافِرًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَاكُمْ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وما نرى معكم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 إِنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ فََالِقُ الْأَضْحَىٰ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ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 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الذي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فأخرجنا به نباتا كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه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 إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله سركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ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 ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم مَا كانَوا يَععملَلون وَأَقَسَمُ بِاللهِ جَهْدَأَيمَانِهِمْ لئِ جَاءتهُمْ آيَةُ ل يُؤمنِنَّ بِهَا قُلْْ إَِّ مَلآيَةُ عدَ اللهَّ وَمَا يُشعِرُكُمْ أنه إذَا جَأَتْ لاَا يُؤمنِنُون وَنُ قَلِّبُ أَفِْدَتَهُم وَأَبَصَارَهُم كَمَا لَمْ يؤْمِنُ بِهِ أَوْى لَ مَررنَاتِ وَنَذَرهُم وَنَذَرُهُم فِي طُغْيَانِهِم يعمَهُون وَلَوْ أننَ نَزَّلْن إلَيهِمُ الْمَلائِكَتَ وَكَمَهُم الْمَوْتَ وَوحَشَرنَا عَلَيهِم كُل شَيئٍ قُول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 وَكَذَلِكَ جَعَنافِي كلُلِّ قَرِيَةٍ أَكابِرَ مُجرمهَا لَمكُرُ فِيهَا وَماَا يَمكُرونَ إِللاا بِأَفُسِهِمْ وَمَا يَمكُرونَ إِللاا بِأَافُسِهِم وَماَا يَشعُرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته فيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يسرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فذَلِكَ يَجعَ اللهَّهُ الرّجسَ عََّينَ لا يؤمنِنون وَهذاَا صِابُ رَبِّكَ مُسْْتَقيِيمَا قَدفَ الصَّلنَآياتاتِ لِقَم الذكَّرُون لَمْ دَارُ السَّلَامِ عندَ رَبِّهِم وَهُوَ وَلهُم بِمَا كانوا يعملون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 فَسِينا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غافلون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 كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخرين إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِهُ لاَا يُفِْحُ الضالِمونُون وَجَعَوا للِلَّهِ مَِّا ذَرَأ مِنَ الْحَرُثِ وَالْأَنعَامِنَ صِبًا فَقالَاوا هذا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ فَقالَاوا هذاَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِسُرَكَنَا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 وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَمْسَسَّكُمْ مِيتَةٌ وَأَنتُمْ حَمَلُونَ فِي بُطُونِهِ فَهُوَ عَلَيْكُمْ بَالِغٌ إِلَىٰ أَجَلٍ ق خصيرَ الذيينَ قَتَلوا أَولادَهُم سَفَهم بغَيير عِلمِ وَحََّم مَا رَزَقَهُم الله وَحََّّم مَا رَزَقَهُم اللههُ فرا أَن علىى الله قَد ضَلّ وَم كانوا محتَدين وَهُوَ الَّ أَن شَجَّّاتٍ مَعَروشَاتِ وَغَْرَ مَعَْروشَاتِ وَن النَّخْلَ وَالزَّرع مُخَْلِفًَا أُكُلهُ وَزَّيتُونَ وَرَُّّن وَزَّيتُونَ وَرُمَّ نَمُتَشَابِه وَغَرَ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَثَرْثًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَمٌ أَمِ الْإِنْسِ فَيِنْ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنْسِ نَبّئُونِي بِعِلمٍ إن كُ تُمْ صَابقم وَمِنَإِبِسْنَينِ وَمِن الْ ومن البَقسْنَين قُلْآذَّكَ رَيْينِ حََّ مَ أَمِل الأُ سَيين أَمْتَمَلَ عَلَيْهِ أَ الرحامُ الأُسَيَين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 قُل لاَ أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أُهِلَّ لغير الله به فَمَنِ ابْتَغَى غَيْرَ بَاغٍ وَلا عاد فإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 يَوْمَا يأتِ بعد آيات رَبّكَ لاَا يَ فَع نَنفسسَن إمهَا لَ تَك آمَنَتْ مِقابلَ أَ أو كَسَبَت أَ كَسَبَت فيِي إمانِهَا خَيرا قُل تَظِرُ إام تَظِرون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 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون